فعسى خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم, لكم ونقروا في ونقبض ما نشاء إلى أدل مسمى ليدكم تسلا ثم لتبلغ اجدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد عين شيئا وترى الارض هامده فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت إهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على, كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن الساعه آتية لا عيب فيها وأن الله وأن الله ومن الناس من يداخل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هيدهب النتيبه ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات آيَاتٍ آيات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 وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فاذان خصمان اختطنوا في ربهم فالذين كفروا قطعت له سياب من مار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به حريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها يحلون فيها من اسوار من ذهب ولؤلؤا والؤلؤ ولباسهم فيها حديد وهدوا الى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي دعيناه للناس سواء العاتف فيه والباد ومن يرد فيه بظلم نزقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمين والرفع الشجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر, وعلى كل ضامر الدين عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدود في ايام معدود على ما رزقهم من بهيمه انعن تكنوا فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الهجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوق سنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فتأن ما مِنَ من السماء فتخطفه الطير, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ولاد مسمى ثم, ثم محلها إلى البيت العتيق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 والمقيم الصلاة ومما رزقناه المنفقون والبدن دعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قيد فاذكروا اسم الله عليها صواك فإذا ودبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر فذلك فخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتدبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ومساجد, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصوه إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نفيد فتأين من قرية أهلتناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد افلن يسيروا في الامر فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلق الله وعده وإن يوما عند ربك سنة مما تردون وكأي من قرية أمليتنها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي قل يا أيها الذين سعوا في آياتنا معاندين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الا اذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته فينطق الله فينطق الله ما يلقى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 يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم, أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك عذاب مهين والذين هادروا في سبيل يُطْعِمُهُ أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ تَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا لَّا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ الله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 إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين تعرف في وجوه الذين يحقون يحقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأُنَبِّئُكُم بشر من ذَلِكَ أن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 إن الله لقوي عزيز الله يشطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير نعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير